بذنوبهم وأخرقنا آل فرعون وكل من كانوا ظالمين كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآيات ربهم فأهلكناه بذنوبهم وأخرقنا آل فرعون وكل من كانوا ظالمين ان نشر والدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدتم منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره ثم ينقضون في كل مره وهم لا يتقون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 وَلَا يَحْسَدَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ